احنا لازم نحصل نجلاء حالا يلا بينا يا رجال يلا, يلا بينا يا جناب يلا بينا ازاي يا غبي منك ليه؟ طب هي يا سازجا تمشوا وراها عمياني كده صحيح نسيت انكم حمير سازجا ازاي؟ انت عايز هتهرب بصولجان شكلك انت اللي نسيتي ان جوازات السفر بتاعتنا غرقت يعني مش هينفع نسافر لا في مطار هينفع نخرج منه ولا مطار ندخله مظبوط طب والحل مفيش غير حل واحد اللي عبله محروس في روايه محروس المبزوع في المنفى محروس بتاعك عمل ايه المرة دي حل بسيط جدا وفعال جدا جدا بقى انا خطفتك يا سامح يا حبيبي ما عايش تودي عمك نجاتي اللي أكلك وشربك وحماك في ستين دهية تاخدك؟ اهدى يا نجات شوية أهلا يا سامح خد يا بابا تعالى مش واخد حاجه مش بقولك هاي الرزف ما تهدى شوية يا نجاتي يا ابني هو أنا بقولك خد مصصة أنا بقولك خد يعني قرب يعني تعالى أقعد هنا مش عاوز أقعد هنا سامح يا حبيب بابا اسمع كلام عمه الظابط لو سمحت مش سامح شفتي آخر التربيتك فيها كوسر الولد طالع لمد وما بيسمعش كلامي كاني طرتور مش ابوه ما حضرتك لو قاعد معانا في البيت وبتاخد بالك منه ما كانش طلع كده لكن سيادتك ما انتش فاضي ليل ونهار بتتسنكح مع دي ودي فاكر نفسك لسه بقصه زي زمان مش واخد بالك سيادتك من القرعه اللي نورت قرعه وقصه ايه انتوا فاكرين نفسكم عند الحلاق ولا كلمة انت وهو الولد عنده حق انه يبقى كده ومبقاش عايز يرجع لكم ومش طايقكم اتفضلوا سيبوني انا وسامح مع بعض حاضر حاضر يا باشا اتفضل عن اذنك يا سموحه حبيبي انا مش حبيب حد حب. اللي بيكدب بيروح فين بيفضل مكانه مش بيروح في حته مكانه ازاي يعني يعني انت لو كذبت دلوقتي هتختفي من لا بس كده اكيد لما هموت هروح النار بس لو صليت واستغفرت ربنا اكيد هيسامحك تيتا قالتلي كده لما ما تموت صح بس الافضل اننا ما نجدبش من الاصل صح يا سموحة؟ صح بس احنا مش المفروض نجدب من اصل ولما من الافضل اننا ما نجدبش خالص بتقول عليا اني خطفتك ليه عايز توديني في مصيبة؟ يا نجاتي يا تسكت يا حدخلك ماشي يا حسن افترع عليا انت كمان زي أخوك بنتو سلسال واحد بصراحة بقى عمه نجاتي ده ما خطفنيش الحمد لله ظهر الحق استنى يا نجاتي امال ليه قلت كده عشان عمو نجاتي ده غلس ورخم ودمه تقيل عندك حق بتقول ايه يا حسن اقصد عيب يا سامح عيب تقول على حد غلس انه غلس اقصد تقول يعني على حد كبير انه غلص حتى لو كان غلس عاوز بقى تقول لي ايه اللي حصل وازاي اتخطفت ولو فاكر اسم من اسماء الناس اللي خطفتك يبقى تمام وايه اللي سمعته وانت عند العصابه بالظبط وبالتفصيل الممل بابا، زعيم عصابة برعاية اتصالات هيا دي الفكرة اللي ما تخترش على بال حد يا حسين يا دبوس جايبنا السفارة المصرية <تصفيق> علشان كده يا سيادة الأبطان أبطان إيه؟ معلش يا سيادة الأنصل اللي ما يعرفك يجهلك علشان كده يا سيادة الأنصل احنا فكرنا نلجأ للسفارة المصرية بعد ما وقعت الطيارة بينا وجوازات سفرنا استقرت في قاع المحيط يعني حضرتك مدام سونيا توفيق نحنوح اللي انفجرت بيها الطيارة والكل فاكرها ماتت ايوه وانا لسه عايشة زي مسيادتك شايف ام حضرتك تبقى مين انا؟ اه اه انا ده ده ده ده ده اخويا اخويا نحنوح توفيق نحنوح لا, لا نحنوح لا اه اه قصدي اه نحنوح زي بعض على العموم الحمد لله على سلامتكم احنا هنقوم بالاجرات الرسمية لتوصلكم لمصر لكن لو لو لي بس حضرتك احنا مستعجلين جدا اول رحلة لمصر حتكون بكرة الصبح ما ينفعش لازم حضرتك تساعدنا احنا محتاجين نوصل النهاردة بأي طريقة كده يبقى مفيش غير حل واحد موافقين عليه من غير ما نعرفه يا سيادة الأبطان موافقين عليه العربية حتوديكم المطار علشان تركابوا الطيار هي جهزة لك يا سلام يا سلام قد كده اهتمامكم بالرعاية المصريين خارج البلاد يا الله حتى اللعنة طيارة خاصة من إنا لمصر ياه. الحقيقة مش بالزبط كده يعني إيه مش بالزبط؟ على كل حال إحنا متشكرين جداً يا سادت الأنصل يلا يا نحنوح يا أخويا حضر يا سون يا ياختي اللي تشوفيه لكن يا سادت الأنصل ممكن يعني لو فيها إيه اللي الموبايل بتاع حضرتك بس عايز أكلم واحد قريبي في مصر أطمن عليه وأطمنه عليه طبعاً إحنا مصريين زي وعد بس ما تطولش عشار رصيد هتكلم مين دلوقتي؟ شو سكتيني سكتيني ألو ألو أيوة يا عم غباشي غباشي مين؟ ده وقدو شخصات خوف أيوة أيوة مين؟ أنا حسين أبو المجد دبوس حسين أبو المجد دبوس ايه ابوس ايدك يا عبو غباشي اضغط على الساكره شويه <تصفيق> انا حسين جارك حسين حبيبي انت فين حسين اهلك كلهم ويالك الأدين عليك يا حسين مش وقت عياط يا عبد غباشي اعمل معروف اسمع اسمع اللي هقول لك عليه ونفذه ضروري انا بت ايه اللي انا هقول لك عليه يا عبو غباشي صح صح معايا كده الله يخليك طب موضوع حياه وموت موت ايه بقى ايدك اتخلقت مع نجاتك وزو اختك حسين لا لا بص بص ابدا تعمل اللي هقول لك عليه بالظبط إيه, ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده, ده لا, لا لا لا لا لا لا ده تسعيو إيه, إيه, إيه, إيه, ايه ده ده لا لا لا لا لا دي تغيارة ا... دي, دي ولا ولا جينة حيوانات لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه الطائرة التي سوف تستطيعون دها الى بصر هي مخصصة كما ترون لدقل الحيوانات دي ايه هذا اللي اختفى هتقولي الأنصر المصري قالوا انا فاكر ان مهتم بينا ومطلع دينا طائرة خاصة طلع ايش تبدأ قطر خير الراجل اللي حتيه هل طلبناه عمال هل يالا الكباء ما فيش وقت مستحيب مستحيب دول بيدخلوا فيها قرود وجبال فعلا ايه ده الطياره دي ولا سفينه نور ارجوك امسك اعصابك انا مش ناقصه ده مالنا لا وسط مصر بالصوالجات هتوصل ولا تولع انا بريستيجي يمنع ان انا اركب وسط الحيوانات دي مش معقول كده اسمع يا حسين يا اما تركب معانا يا إما هتعرف للأنصر والشرطة الزنجبارية إنك حسين دبوس وإنك زعيم عصابة وإنك كمان جيت هنا بجواز سفر مزور عشان تسرق السولاجان الأسري وإنك كمان كفاية تسرق. كفاية كفاية شكرا شكرا يا عسل حركب حركب خلاص لكن على الأقل اللازم كمانة اللي حلقته طاقه والطيارة على فكره جي مش فيحه الحيوانات طقيت طق بس ما تونيش تشرب حشو اي خدمه بقى والله انا خايف لا تلطيد على الحيوانات يا عشور. يلا هي أبوتها والله اكتر الحمد لله سلام يا مدام نجلاء <تصفيق> الله يسلمك ممكن تفتح لنا شونات بعد يا ليه أنا جاي على الفرست كلاس ودخلة من قاعد كبار الزوار الحمد لله سلام ده تفتيش عادي ولا أنتي علأنا من حاجة لا لا لا خالص علأ من إيه آه اتفضل افتح اتفضل. <تصفيق> إيه ده؟ ايه ده نس نقلها برنيت وترطير وتيجان ااا أصله عيد ميلاد ميزو ابن اختي بكرة فجبت له هدايا ولعب لي ولسحبه من زنجبار <تصفيق> حلوين أول الهدايا دي وخصوصا السولاجان ده, ده شكله غالي قوي بالعكس ده أرخص هدية فيهم على العموم كل سنة وميزه طيب ميزه مين؟ ابن أخت حضرتك وحضرتك طيب آه مرسي في أي حاجة تانية؟ لا لا لا اتفضلي شكرا